بسم الله الرحمن الرحيم حم من تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داب ثبت ايات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء رزقا فاحيا به مِنَ الرِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَمَا مِنَ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ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 اولات ان لهم عذاب مهين من وراء جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا வலயும் கி அவுலியலும் அது அது அலீம்